أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع القراء عبدالله عواد الجهني علي بن عبد الرحمن الحذيفي أحمد نعينع مشاري بن راشد العفاسي والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبدالله عواد الجهني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِعَةِ السَّمَاءً فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا نابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر, ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم انَّا سِعَتِ غَْرقَ وََّ شِقانتِ نَشْلَ والالسَّابِاتِ سَببح فَالسَّابِقاتِ سَبق أمرا يَوْمَ تَرج فُ الراجِفَ تَتْبعْ وَ الرادِفَ قُلوبُ يومئذ واجفة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 إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طرى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ لَنَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى أأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السماء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 لَرُءُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ يسألونك على الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجاهه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام برره قُلِ ٱلْإِنسَٰنُ مَا أَكْثَرَ مِن أَيِّ شَىْءٍ خَلَقَهُۥ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَلَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِيَةً وَأَبَّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءً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 ضاحشة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت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 وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أسلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفست إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين قطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضلين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء